فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربّه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أهاناً كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا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 أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي